بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الرياح تجري بمره ريحا ان حيث اصاب والشياطين كل بن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 يم السني الشيطان بنصب وعذاب اركن برجلك هذا مغتسل بارد وشراب